إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا أَنَّ النَّبِيَّ أولى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ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 خائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره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 وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلوم الينا ولا يأتون البأس إلا قليلا اشحه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت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 ولو كانوا فيكم ما قاتلو إلا قليلا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 وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّرَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ الْكِتَابَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَن انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأغرثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا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 فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وَقُمْ فِي بِيُوتِكَ وَلا تَبَرَّجَنَّ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمِ الصَّلاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعْ نَهَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 وَاقْرَأْ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُم مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا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 والخابرات <تصفيق> والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين القائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغر مغفره واجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أنعم الله عليه وانعمت عليه أمسك عليك زوجك واتك الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس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 وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولٌ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَالَوْا مِنْ قَبْلِهِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور كان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا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 وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمس قهُ فَمَالَكُبْ عَلَيجَِّ مِن عِدَّةٍ تَتََُّ غَ فَمَكِرُوهَّ وَسَرِحونَّ سَراحًا جميلا يا ايها النبي اننا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجوهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك أبنات عمك وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا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 قد علمنا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يكون عَلَيْكَ حَرَجٍ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا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 بإن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء ركيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النبي إِلَّا لن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيسر لا منكم والله لا يستحي من الحق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 وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا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 لا جناح علي في ابائه ولا ابنائنا ولا اخواننا ولا ابناء اخواننا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 وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنين مناتي بغير ما اكتسبوا فقد احتملو باختانه وإثم مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك يدنين عليهن من جلابي ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين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 قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ الناس عَنِ ساعة كل إنما علمها عِنْدَ الله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قريبا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يَوْمَ تُقَلَّبُوا وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَكُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّ أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا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 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فوزا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى والسماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً لفضيله